私た ن は今日はこのように思い出してくれているのであればいい ل で ن انما انا بشر مثلكم يوحى إ ل ي انما إ ل ه ك م إ ل ه واحد فاستقيموا, فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين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 وما كنتم تستترون أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا أ ب ص ا ر ك م ولا جلودكم ولكن, ولكن ظننتم أ ن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون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 و إ موسوعه ت ب النابلسي للعلوم الاسلاميه م م ا بين ي ي أ د ه م و م ا خلفهم وحق عليهم القول وحق الله ق و في أمم قد خلت م ا ل و ح س ن س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 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم, ولنجزينهم اسوء الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء الله النار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 أ ف م ن يلقى في النار خير امن أم م أم ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير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 ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آ ي ا ت ن ا في ا ل آ ف ا ق وفي انفسهم حتى يتبين, حتى يتبين لهم انه الحق